واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا, واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا أ عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار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 واذ ق ا ل ا ل طائفه منهم يا اهل يثربنا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم سئلوا ا ل ف ت ن ة ل آ ت و ه ا وما تلبثوا بها إ ل ا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا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 تدور أ ع ي ن ه م كالذي يغشى عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف سلقكم ب أ م س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير اولئك لم يؤمنوا ف أ ح ب ط الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إ ل ا قليلا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 وقذف في قلوبهم ا ل ر ا ب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم ت ط أ و ه ا وكان الله على كل شيء قدير ا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي لامتعكن واسرحكن سرحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله اعد للمحسنات, للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من ي أ ت منكن ب ف ا ح ش ة مبينه ضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا اوتها أ ج ر ه ا مرتين و أ ع ت د ن ا لها رزقا كريما يا نساء النبي نستم كاحد من النساء اتقيتن فلا ترضان بالقول فيطمع الذي في قلبه م ر ض و ق ل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى و أ ق م ن ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ن ا ا ل ز ك ا ة واطينا الله ورسوله إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أ ه ل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما إ ك ل ا في ب ي و ت ك م من آ ي ا ت الله و ا ل ح ك م ة إ ن الله كان لطيفا خبيرا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 لأن يا ن من ت فمتعوهن ايها النبي انا احللنا لك أ ز و ا ج ك ا ل ت ي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أ ف ا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتها جر معك وامراه م ؤ م ن ة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 ت ؤ و ي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ى ان تقض اعينهن ولا ي ح ز ن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما ح د ي م ا لا يحل ل ك ا ل ن س ا ء من بعد و ل ا أن ت ب د ن ب ه ر من أ ز و ا ج ولو أ ع ج ب ك ح س ن ه م إ ل ا ما م ل ك ت ي م ي ن ك و ك ا ن اجتماعي ل ل ه ع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 والله لا يستحيي من الحق و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ن متاعهم ف ا س أ ل و ه ن من وراء حجاب ذلكم أ ط ه ر لقلوبكم وقلوبهم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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا, فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أ ي ه ا النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين ي د ن ي ن ع ل ي ه م من ج ل ا ب ي ب ه ن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 لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد ا لسنه الله تبديلا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام نداء هذه www.islam-call.com